وب هم رلا كثير ر و ساء والاتقل الله الذي تساءون بهه والرحم من الله كان عليكم رقيبة يا أيوه الذي آمن تقل الله وقول قبللا سديدة يصلح لكم عمل لكم ؤشر لكم ذوبكم وما يطأ الله رسولهم فقد فاد فوزا عظمة أما بعد فإننا أصدقل الحديث في كتاب الله وأاحسنا الهب هذه محمد ص الله عليهم وسلم وشار الأمور دة وكل مخة دع وكل بدعة المضلالة وكل الظلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام النبي الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم هو أصدق الصادقين نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله على الله وأصدق من تكلم وفتح ومن تكلم ونطق بلسانه بأبي هو وأمي وكان هذا بشهادة الشهود من أهل الكفر الأتاء الطغاء حتى بعد ما أعلن الحرب عليهم ما التطاع أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصة مشهورة في الصحيح قصة هراق لما أوقف أمامه أبا سفيان وجعل الناس خلفه من معه وقال إن وجدتمه قد كذبة تبينوا لي فخشع نفسي أن يجرب عليه الكذب فسأله عنه للسلم وسيد خلال السلم قال هو فينا صادق وكان يدعى بينهم إيش الصادق الأمين وكان صديقا لأبي هو وأمي وأول الدلالات على صدق نبوته أنه قد أعلنها صراحة أنها من الله كيف ذلك؟ كيف تكون هذه أول الدلالات على صدق نبوته أنه أعلنها صراحة أنها من الله كيف ذلك؟ يمكن سؤالي مش رحوم كنا من دلاء النبوة أنه, أنه أحالها على الله صرح وص... وبالباب أن سأأتي بكل الثبول والصفات والصمات التي تبين صدق نفس منها أنه أسند الرسالة لله جلال في علاه. هذه دلالة واضحة على صدق نبوة نفس الله أحسنت لأنه إذا ادعى لله جلال في علاه كذبا كيف يترك الله جلال في علاه ويطرق, ويطرق خلقه لكذب فإن سدده الله وفقه الله يسر عليه أمره نشر دينه دلالة على أن ما كان ايش. ثقلا قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بال ثم لقطعنا منه الوتين كان كذبا حتى نوح عليه السلام لما قال لما بينا لهم انهم يكذبونه قال سوره هود ذكروني بسوره هود فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرموه فلو كان مجرما كذبا لما نجاه الله جل وعلا وأصحاب السفينة والنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحقاط بيّن لهم أنه ليس يبيع من الرسل وأن الله بينه وبينهم ولذلك هو التعال وقال انا مرسل من قبل ربي وهذه أول الدلالات على سدك نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بل تل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقد بيّن الله بكتابي وهو ينقل عن ربي هذا الكلام إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وأيضا قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو يبين أن الله يصف بأنه رحمة مهداة للعالمين وهذا الدعاء لو كان الدعاء فيه كذب لكذبه الله جل فيه عليا فهذه فيها دلالة واضحة جداً على ثق نبواته وقال الله تعالى لقد منن الله على المؤمنين اتباعه فيهم رسولا من انفسهم وقال الله جل في علا محمد يصفه في الكتاب محمد رسول الله ولو كان هذا من ادعاء انفسلب ومن كذبه حشاء بابي هو وامي لبينا الله ذلك هو يقول الله يصفني بكلامه الذي تكلم به واتيت ونزل إلي وحيا واعطيكم اياه محمد رسول الله فنعتوه بانه رسول محمد رسول الله والذي امنوا معه الى اخر الايات قالوا ما كان محمد ابا ما كان محمد ابا احدا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي ولذلك أبي أن الإرسالة قال أنه لا نبي بعد وأنه قد أعطيته ستا أو فضلت على الأمبياء بست وذكر أنه لا نبي بعده لأبي هو وأمه لا ما ادعى أنه نبي من قبل الله فقط لا وادعى أنه خاتم المرسلين ولذلك أبي فيها دلالة واضحة على ست نبوته لأبي هو وأمه وكان الإرسالة إذا بعث إلى الملوك وإلى كسر وإلى قيصر بسم الله من محمد رسول الله فهو رسول الله فهو يقول محمد رسول الله وهي تدعي رسول من قدر ربي اذا في اولاد فلما سدده الله فلما وفقه الله فلما نشر الله دعوته دل ذلك على أنه بحق مرسل من قبل ربه في علاه وقد بينا الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنب الطاهوس هذه فيها دلالة أخرى على صدق نبوته كانهم يقول لليهود والنصارى أن الكتاب لا للمشركين أنتم أهل كتاب جربتم موسى وعندكم كتاب موسى وعندكم كتاب عيسى وعند وعندكم كتاب الأنبياء بما يأمرون سيجيبون ويقولون بتوحيد الله فيقول انا ما أأمر إلا بما يأمر به سلفي لأقتد ذهب ولذلك في الحديث الصحيح الذي يدل على صدق البواتي قاله النبيون أو الأنبياء إخوة لعلاة دينهم واحد ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله ودتنبوا التو دينهم واحد وشرائعهم شتى فهذه أيضا اختفاء أثر الأنبياء من قبله وعلى دين الأنبياء من قبله يدل دلالة واضحة على سط نبوته وأيضا قد أقرى الله من فوق سماوات بل بل إن الله الذي في أولاه كان يمجح فيه مدحة عظيما ويقول لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم هذه دلالة واضحة على صدق نبوة أيضا من الدلالات على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تحمله المشقة والدكبد هذه المشقة من أجل نشر دعوة الله التي أولى ودين الله التي أولى وهذه لا تكون بحق إلا لصادق صاحب يقين راسخ يعلم أن الله جل وعلا سيعلي كلمته وأن الله جل وعلا سينصره ويؤيده تأييداً تاما فرق ابن نوفل قال ليتني بها حياً أو جدعاً ليتني فيها جدعاً لماذا عشان ينصره لماذا؟ لليقين الذي جاء بصدق ربوة محمد صلى الله عليه وسلم ما أحد أتى بما, أتى بما أتيته أو أتيت به إلا عودي سيخرجونك ليتني بها جدعاً ليناصر لي... لي... لي النمسلم ومع ذلك النمسلم قام صبراً محتسباً يا أيها المتزمل قم الليلة إلا قليلة لماذا؟ الذي سيأتي يا أيها المتدثر قم فأنذر فأعلنها صراحة وهو يجابه ويقاتل ويصب ويسب ويتهم بالاتهامات الباطلة كافر كاهل مجنون يفرق بين المرء وزوجه بين المرء وأبيه إلى كل هذه الثرهات التي كانت تؤدي لحياة الله سلم وتكالبوا عليه لقتله ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهذه الدلالة على سق نموذ سلم الصب واليقين وهو رجل واحد يدعو لأمر يرونه بدعة يخالف كل القرية التي يعيش فيها كل المدينة التي يعيش فيها بل يخالف الدنيا بأسرها فقام واحدا بسلط عالي يدعو إلى الله جلال في علاه من الدلالات على ذلك أنه بيضين في هذا بعدما آمن أبو بكر وعلي وخبيرة الثلاثة تكاثروا إلى ذهبوا إلى دار ابن الأرقم أتوه بجيوش من المغريات الدعية الكاثب حين ما تأتيه أي مطلب من مطالب الدنيا الذي كان يصبو إليه ويرمي إليه ينزع كل هذه الأصول وكل ما كان يدعو إليه حتى يتعلق بتلبيه ما يريده من أمور الدنيا جاء عطب بن رضيعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخ ويتلطب ويتأدب معه. يعني العداوة تنهار أمامه وهو يتمنى أن يؤلف يؤل في طلوبه فيأتيه بتأدب وبتلطب يا ابن أخ لو كان مبيك من مرض رئي يعفل معك هذا بذلنا كل, كل أموالنا وأتينا لك بالأطباء لشفائك ولو كنت تصب إلى سيادة سودناك علينا وما نصدر بأمر إلا ان نصدر على رايك يعني لا نعتبر الامر الا بامرك انت نصدر على رايك وان كنت تريد ملكا ملكناك عليه وعلى رقابنا جميعا ان كنت تريد ما تريد مالا أتيناك بكل اموالنا وتكون اغنانا فترانا وان كنت تريد نساء اتيناك باجمل نساء العرب وكل هذه العروض المغريه من نبي السلف وهو صابر ثابت راسخ في هذه الدعوة التي أدعوها على اليقين أنه من قبل ربي ذلك أولاه ولا يصب للدنيا بشيء ولا يريد من الدنيا شيء يريد دين الله ذلك أولاه أكثر حباً لرسول الله عندما نعلم أنه باع كل شيء من أجل الله قال والله لو انفردت السالفة ما تركت ما أنا عليه ولذلك ما أكثر على عتبة قال له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن أعرضوا ف فإن أعرضوا فإن أعرضوا فإن أعرضوا فقل أنظرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثموت فقام الرجل كأنه قد وقعت عليه الصائقة والنمسلم لا يكثر عن ذلك وأيضا لما طلبوا ذلك من عمه قال لو انفرد سرفة ما تركت ما أنا عليه ولما وضعوا سن الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذته فاطمة وسبت أبا جهل ومن معه قال لها النمسلم لا بأس على أبيك سعر اليوم او بعد اليوم والذي نفس بيدي لا يترك هذا الدين بيت ولا وبر إلا دخله بعيد عديد او بذل جليل وقد كان لأنه كان مستيقنا فيما يدعو إليه في هذه الدلالة واضحة أيضا بسبو بسبوته الراسخ على دعوتي أنها على دلالة على صدق نبوتي وأنها من قبل الله الذي في علاه لأنه استيقم أن هذا الدين سيمكن سيمكن لما ضرب الكدية قال الله أكبر وعطيت الكنزي الأحمر والأضيض دلالة كما قلنا على ست نبوته صلى الله عليه وسلم وإذا نظرت إلى دينه علمت دلالة النبوة الشريع الغراء هذه دلالة على ست نبوته بأنه أتى بشرع يحكم على الجميع وجميع بقاء الأرض إن وجدت ملكا يملك الناس إما أن يأتي بقوانين خاصة ببعض الأفراد ولا يعممها وإما أن يأتي الكتاب سماوي فيخصصه لبعض الأفراد كما فعلت اليهود إذا سرس الشريف ما أقام عليه الحد التحميم والجلب وإذا سرط الضعيف قطع يديه وانظر إلى النسلم يؤثتها صراحة ويبين أن المسألة تمشي على رقباتك يعني تكون عليه كما على جميع افراد الأمة والرعية يقول للنسلم والذي نفس بيدي لو كانت فاطمة بنت محمد أو قال له بنت محمد سرقت لقطعت يدها تطبيقا للأحكام على نفسه وعلى أولاده كما يطبق هذه الأحكام على الرأية وهذا الذي أصدر في النجاشي عندما سأله بما يدعوكم قال أدعونا إلى كذا وكذا وكذا قال والله هذا الدين الذي جاء به هذا الرجل هو الدين الذي جاء به عيسى وقد خرج من مشكات واحدة دلالة واضحة جلية عبد, عبد الأحكام وعدم جورها وعدم ظنيها تدل بدلالة واضحة بلسان الحال على صدق نبوة النبي صلى الله ولا يفعل ذلك إلا نبي معظم من قبل ربي جل في علاه يعظم أمر الله وحكم الله جل في علاه وأيضا من الدلالات والسمات والصفات التي تدل على سط نبوء النبي, النبي صلى الله عليه وسلم استمرار هذه الدعوة واستمرار الدين استمرار هذه الدعوة إلى يوم الناس هذا والناس يقولون في الدين الله أفواجه من كفار أو فسق أفجرة يتوبون يأبون إلى ربهم جل في علاق لسان حال كل واحد منهم يقول وعجلت إليك ربي بطرد استمرار هذه الدعوة تدل على سطها أي ملك أي ملك حكم بين الناس بالعدل تراه حسن الذكر بين الناس وتراه مطاع لأمره ومجاب لدعوته وأيضا تراه يحسنون عليه ويحسنون السناء عليه لكن بموته ينقطع الذكر وينقطع السناء وينسى ويطلع في صفحات التاريخ هما كل ملف او كل خليف او كل ولي حكم بكتاب سماوي فطرى حصن السناء والذكر إلى يوم الممات وهو قد ألم وكان صار رميما في قبري ويحسن السناء عليه والذكر عليه دلال على صدق هذه النبوة وأنه ارتباط بسبب وصيح إلى السماء فإن كان إلى السماء فلا تمور هذه السماء ولا يمكن أن تنقضي هذه السماء والذكر في السماء إلا إذا أراد الله جل في علاه فإذا كان الحكم من كتاب سماوي دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدلالة تدلنا أو نكون بالتدليل عليها دلالة واضحة استمرارية هذا الدين وعدم انقضائه حتى الضربات والكبوات والكبوات التي نزلت على هذه الأمة والبليات التي جاءت تعصف وتستطق بهذه الأمة ما أضعت هذا الدين وما أضعت أهل الدين ولن فنع صاحب الدين عن دينه أرأيت ما حدث من التطار في بغداد إيش اللي حدث؟ وبعدها والحرب الصeleبية التي لا++ فيها على أهل الإسلام ومع ذلك أهل الإسلام ما زالوا يعدون بالنوادز على هذا الدين دلال على أن هذا الدين يرتبط بالسماء بوحي من رب السماء سبحانه جل في أمر هذه الدلالات والسماوات والصفات التي تدل على سدخ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بين قسم الأول الناس وأقسامهم 3 نبي صادق ومن سدخ نبوة النسلم ودلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء كيف يكون دليل على نبوة النبوة كيف يكون الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعليه دلالة على نبوة النبوة السلام؟ أحسنت بالسناء قبل الأثر نبين بالنظر ها. جيد نعم هم ما عملوا إلا بإيش برسالات لدلالة على نبوة لهم صاروا على نهلة وأخذوا سنته ولم يحجز أحد منهم عن هذه السنة ولذلك أبو باكر قال لا والله لا, لا يمكن لي أن أخفض لأن عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم حذب القذة بالقذة عندما قال أبو باكر العمر المخطب هو رسول الله ولن يحذره الله فالزم غرضه فأولاء الخلفاء امتداد برسول الله السلام هذا هو الوكيل الصادق الذي يمتد فعله بفعل النبي سلام ولذلك أتس له من النبي سلام تأسيساً أصيلاً عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين تأخذون بهدي وبسنة عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المدينة من بعد عبدوا عليها بالنوارس وإذا نظرت في سيرتهم وجدتهم كالنبي الوكيل ينزل منزلة الأصير النبي صلى كان لا يعبأ بالدنيا وما فيها من درهم ولا دينار نام حتى علم الحصير على على صدري وعلى ظهري عمر بن الخطاب رجل عمرضاء أبو بكر نفس الأمر أبو بكر صار فقيرا حتى أنه اتدى اكتب الرفته أنفق ما له كله في سبيل الله حتى جاء جبريل وأبو بكر بجانب السلام وأمامهم السلام فقال له جبريل للنسلام ألقي السلام على أبي بكر قل له إن ربك يلقي عليك السلام أو يقرئك السلام وإن ربك عنك راد فهل أنت عن ربك راد؟ فبكى أبو بكر وقال والله إني عن ربي راد والله إني عن ربي راد والله إني عن ربي راد لما ولت الدنيا تلفهم ظهرية ولما تلقوها ثلاثة سار على نهج نبي صلى الله عليه وسلم ولذلك مات أبو بكر وما عنده من ثوب يكفن به ثوبا جديدا سيموت عليه وهو ليس بجديد لكن هو بالنسبة للخلق جديد فقال لا تكفنوني في هذا الثوب اجعلوه في بيت مال المسلمين وكفنوني في الثوب الايش. السوم القديم. عمر بن الخطاب يضرب اروع الامثلة على ان هذا الديد قويم يرتبط بالسماء لا بالاشخاص في حال من الاحوال والنبي السلم لانه ارتبط بالسماء هو الشخص الوحيد الذي نوال عليه ونعاد عليه لما قام على المنبر قال اطيعوني ما اطعت الله فيكم او اطعت رسول الله فيكم ولا تطعوني في غير ذلك. ثم قام بعد ما اعطى الاعطيات الخراج يعني هذا تفصيله في الفقه كان رجلا طوالا عمر بن الخطاب فلمس ثوبا وصل الى الكعبين. فقال قام رجل من الصحابة فقال هي طفل. وهو يقضب بالناس هو امير المؤمنين. ومن عمر. تعرفون من عمر ده اني اضرب عنه قادة المناسب. علي ابن ابي طانب يقول عمر اذا صار امامنا فاذا كفت وقعت قلوبنا في ارجونه. عمر كان يركب الخير يعني ما يحتاج انه ياخذ استراج. بنجله يركب خيره عمر كان سيفه ستة يحملونه وما يستطيع عمر قام له الرجل قال هي يا أمير المؤمنين إنك رجل طوار من أين لك هذا الثوب يعني ثوبك لو أخذته مثل ما أخذنا المد للزراع ما يأتيك إلى الكعبين كيف ذلك فقام له ما قام قال هذا السفيه الكفر الفجر تسبني وأنا أمام الناس عليك اللعنة وإليك الموت لا ما قال ذلك قال يا عبد الله قم لمن لابنه عبد الله عمر قال يا عبد الله قم قام ابن عمر فقال هذا رجل يبينهم طول ابن عمر وطول عمر فقال هذا قد فاض من ثوب هذا فأخذته فرقعت به ثوب ليصل لذلك يلبسه ثوبا مرقع يسير على نهجه يرى أن الدنيا لا تسوي شيئا هي عقيدة رصخة لابد أن نعبد الناس لرب الناس هذه الدلالة واضحة جدا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه دلالات من المعالي الإيمانية التي تستنبط من مثل هذه الدلالات فنبي صادق وأيضا وكيل صادق عن ابن أبي طالب ويقبض على لحياته ويبكي بكاء شديدا ويقول يا ذول يا غري غير طلقتك بتدتك بتدتك ثلاث وكان يشتاق إلى الأحبة ويفعل فعل الأحبة فهذه دلالة واضحة جدا على سطح نبوة الإنسان لذلك قد ملكوا رقاب العباد وأيادهم الله جل وعلا في مدد وريدة من أمر الزمن وكل من تمسك بالرعيل الأول وخيف الرعيل الأول وحبل الرعيل الأول له ما كان للرعيل الأول لأن هذا الحبل يمتد إلى السماء وكل من نبعه على الأرض فمكانه الأرض فمن أراد الرخي فلينظر الى. السماء هذا القسم الثاني الذي يدل على نبوة ينسلم والقسم الثالث دعي كابب. والدعي الكابب يدل على سطح نبوة محمد صلى الله عليه كيف? لأن الاول قد ادعى انه نبي مرسل من قبل رب والثالث قد ادعى دعكة من البرزخ. الثالث قد ادعى انه نبي مرسل من قبل الرب فصدق هذا وكزب هذا فتجذيبه للمدعي الثالي تلال على سطح المدعي الايش? الأول فدعي كاذك مسلمة وغير مسلمة وصدقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أم ثلاثون كذبون يدعون كلهم يدعي النبوة والنسلم رأى رؤية أنه يغلل بأغلال من ذهب أو بغلال بأغلال قال فضيطني هذا او كما قال النسلم قال فنفقتها فطارت اولها على إيش؟ على أن مسلمة أمره سينتهي سينتهي بأسهل وأيسر ما يكون وقد انتهى بفطلة على يد خالد الصديد خالد بن الوديد رضي الله عنه وأرضاه وقد ظهر كثير من الذين ادعوا النبوة وفتحهم الله في ولا. انظر في سير هؤلاء قبل أن أبين فضيحة هؤلاء أنا أسمع أن بعض السودانيين قام فادع النبوة من هؤلاء الذين بيّنوا السلام أنهم يدعون النبوة قام أمام الناس في خطبة في امريكا وادعى النبوة فافتله الله انظر الي الفضيحة الكبرى امام الناس فافتله الله بالاسهال وهو نبي من الانبياء كما يدعه فافتله الله بالاسهال من نزل على المنبر الى ميتة من قطع الاسهال عنه وهو يقضي الناس ابتريا بالاسهال ومن حتى حمل ميته بيان فضيحة كبيرة انه يدعى الله ده اللي في حدا فالادعاء الله دلعالى يكذب أمرهم في وقتها او بلسان حاله فبلسان حال مسلمة كان يأتي بالمضحكات المضحكات المبكيات ينسبها لمن اللي في يقول والطحنات طحنة والخمصات خمصة كلام لا يقوله شيطان يفتح الشيطان أن يقوله وأيضا كان من سيرته ماذا كان يفعله كان يأتي بالجيوش عنده فيظيرون على من حوله من جواره ويسلبون عنهبونه الأموال والأعراض من النساء فسيرتهم دل على كذبهم وإذا نظرت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت العدل والإحسان والفضل والجود من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن الأدعاء الكذبة الذين يبدعون النبي صلى الله عليه وسلم النبوة إن الله يفضحهم ولا يمكن أن يعلو كل انسان هضره في حينه وفي اوائل كما مر النبي صلى الله عليه وسلم واختبأ ابن صياد الدجل الاصغر لا الاكبر وكان يريد ان يعلم هو الدجل الاكبر ام لا فنظر وكان معلقا بين شجرتين له زمذمه زم زم, زم فطلت امه يا صاف هذا محمد لي ابي وامي صلى الله عليه وسلم وكان معه عمر وراد فاطمه من السلام قال له ان كان ان يكن هو فايش فلن عليه فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقام له قال ماذا ترى قال أرى عرشاً على المال فماذا قال له لنسلم يرى عرش من ابليس شياطين تأتيه وقال لنفس لم صادق وكاذب يعني هو ان في صدر الكلام الحوار والمناظره طقم أني رسول قال من انك رسول لايش الاميين ليس لن فقال لنسلم تؤمن انني رسول هو يقول لنسلم تؤمن انني رسول بعين كاذب وانظر الى الفضيحه في الداعي الكاذب فقال له لنسلم خبأت لك خبيئه قال دخ فقال اخسع فلن تعلوا قدر ما فقه هذه المسألة هي اللي خبأها نفس المنور حقا الدخ لكن الدخ قال ابنون الدخان صورة الدخان ومسترق السم يركب بعضهم فوق بعض إبليس الشياطين يركب الجن بعضه فوق بعضه يسترق السمع وسنبين أن هذه من دلالة النبوة امتنعها رأسة السماء أصبحت مشددة لا يسرقون السمع من دلالات موت النبي السمع فالغرض المقصود فاسترق مستارة السمع الدخان فجاءه الشهاب يتكلم لمن تحته قال الضخ جاء الشهاب فقتنا فلم يكمل الكلمة الدخان فلذلك قال الله سلم أنك من إخوان الكهنة أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلم تعلو قدر الصدعيه الكاذب يدل دلا على صدق النبي صلى وسلم يعني اخبر بالمغيبات واخبر بامتلاك الامم واخبر بنشر الدين وكل ذلك قد وقع اما هذا ما استطاع ان يقول الدخان تنه من اخوان الكهنه وقد خطل الكائن او الجن الذي استرق السمع فقال له الرسول اخس فلن تانوا قدرته من دلالات ان هو ايضا قصه الهراسات المقدمات الهراسات قبل النبوه مقدمات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فكان من ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا سنفصل نبوة أسبوع منها اولا أن قط أصحاب الفين أبره ومن معه الأشرم الذي جاء إلى البيت في دلالة واضحة جدا على ست �بوة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا حراسة السماء وهذا سيكون الأسبوع القادمة بالتفصيل أقول قولي هذا فأستغفر الله لي نعم